ودعته ان ب الرسول صلى الله ا صلى عليه وسلم إلى هرقل ل ورد ج ة و ت ف ن ي د هذه ا ل ل النقطة الثالثة ك إن ذ ه ا ل م ر أ ة م ج ه و ل ة الحال لا تعرف عدالتها و أ م ا ن ت ه ا وصلاحيتها لمثل هذا الشان أ ن و ل يدرى ع د من وجدت هذه الرسالة أو ممن أخذتها ولا ج د ت هذه ا ر س ل ولا ة أو أخذتها ممن يدرى عن حالهم وحال من قبلهم وهذا م ث ا ر شك و ر ي ب ة يمنع من ن س ب ة هذا الكتاب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ومن د ع و ة أ ن ه هو رسالته ا ل أ ص ل ي ة إلى ه ر ق ل ه ذ الى هو مقتضى ا ق الأقوال ا التي عليها والأعمال د يعتمد ة نسبة ل في إ أ ص ح ا ب هرقل ا دعاه الاستطلاع الاستقصاء البحث ومن وحفزه مزيد ع خب إلى ل في ف ي ض أصل ذلك الكتاب على الخبرة الخطوط ذوي ا ت ب في ي ط ي ة ع ى الأولى الخطوط وليعرضه على اهل الخبره في قدم الاوراق او الجلود وجدتها ويقارن بينهم وبين ما عرف من الاوراق الاولى ليعرف صحه هذه النسبه ة او ك ب ا ان تقدير الزمان والمقارنة بين الخطوط والاوراق مع مما بين التخمين تقدير يدخله والخطأ ومع أنه لا يمكن من كتبه للنبي صلى الله عليه وسلم من من ا ل ص ح ا ب ة حتى نعرف خطه و أ ن لنا اليوم وبذلك يعلم أ ن ا ل م ق ا ر ن ة غير م م ك ن ة رابعا ذكر في هذا الكتاب أ ن المكتوب والختم المشار إ ل ي ه لفظ محمد و خ ط م ه صلى الله عليه وسلم يشتمل ثلاث كلمات وهي محمد رسول الله وهذا مما يؤكد تزوير هذا الكتاب و أ ن ه لا أ س ا س له من ا ل ص ح ة ثم ان ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى هراقي قد نقله الثقات من علماء المسلمين نقلا صحيحا لا ت ش و ب و غ ر ي ب ة وفي ذلك غ ن ي ة لنا عن غيره مما ت ح و م حوله الشكوك بل دلت القرائن على أ ن ه إ ل ى الكذب أ ق ر ب منه إ ل ى الصدق ثم ان قبول مثل هذا الكتاب واعتباره قد يفتح ب الباب ب شر ع ى المسلمين ا ل يفتح لمن تسول له نفسه أ ن يفتري عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزور عليه كتابا وختما يقلد في خطه وختمه بخط الكتاب المذكور وختمه فالواجب عدم اعتبار هذا الكتاب والإعراض عدم هذا عن أثر اكتفاء بمن أغنان الله به من النقول الصحيحة و ا ل أ ح ا د ي ث التي رواها ا ل أ ث ب ا ت من العلماء و س والرسائل د ا الشب والتزوير في الكتب لذريعة في و ص ي ا ن ة لدين الله وللمسلمين عن العابثين وكذب الكاذبين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالٌ أريد التعرف على حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الله نبينا سؤال التعرف حياة على على متى وكم عاش ومتى أريد عليه محمد محمد وكم أولد عاش كم ت ز ولد ج من امرأة ما ا هو ع النبي ء ا ذ ي يقوله ع د مين ج و ا الحمد لله وحدة والصلاة والسلام ا لله على رسوله وآله ولل وحده وصحبه وبعض ب ن صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي ع ش ر ة ل ي ل ة مضت من شهر ربيع ا ل أ و ل عام الفيل وعاش وستين ثلاثا سنة منها سنة بمكة منها وخمسون المكرمة وعشر سنوات ب ا ل م د ي ن ة وتوفي ب ا ل م د ي ن ة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع ا ل أ و ل س ن ة إ ح د ى عشره من ا ل ه ج ر ة أ م ا زوجاته ف إ ح د ى ع ش ر ة زوجه ة خديجة بنت خويلد سودة بنت زمعة عائشة بنت أبي بكر الصديق حفصة خزيمة سلمة خويلد خطاب الصديق أبي زينب بنت خزيمة أم سلمة هند بنت بنت بكر بنت بن بنت عمر أم ن بنت زينب بنت د أبي أمية جحش و ن ة ب توفي الحارث الهلالية رضي الله رضي عنهم ت و منهن قبله خ د ي ج ة و زينب بنت خ ز ي م ة رضي الله عنهما و توفي عن تسع منهن رضي الله عن الجميع و أ م ا ا ل أ د ع ي ة و ا ل أ ذ ك ا ر التي تقال عند النوم ف ك ث ي ر ة منها ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ت ي ت مضجعك ف ت و ض ع وضوءك ل ل ص ل ا ة ثم اضطجع على شقك ا ل أ ي م ن وقل اللهم أ س ل م ت نفسي إ ل ي ك وفوضت أ م ر ي إ ل ي ك ووجهت وجهي إ ل ي ك و أ ل ج أ ت ظهري إ ل ي ك ر غ ب ة و ر ه ب ة إ ل ي ك لا ملجا من ولا منجا منك إ ل ا إ ل ي ك امنت بكتابك الذي أ ن ز ل ت ونبيك الذي أ ر س ل ت ف إ ن مت مت على ا ل ف ط ر ة واجعلهن آ خ ر ما تقول الحديث ومنها ما رواه ح ذ ي ف ة رضي الله عنه قال كان باسمك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أمرت وأحيا وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا صلى عليه وسلم إلى لله وإليه、النشور. وفي رواية أوى النشور أمرت اللهم ب سؤال م أموت وأحيا. وإذا أردت المزيد من القيم محمد وسلم ك ذلك فاقرأ كتاب الأذكار وأحيا أردت فاقرأ وإذا النووية للنووي والوابل الصيد لابن القيم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه الصيد نبينا لابن الله على س عن نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أ ن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال ل أ ص ح ا ب ه من نصائح جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم قال في اخر حياته في ا ل خ ط ب ة يوم ع ر ف ة في ح ج ة الوداع إ ن ي تارك فيكم ما لم تضلوا ان تمسكتم به كتاب الله وفي روايه اخرى ذكرها الحاكم الله صحيحه كتاب أيضا بالصلاة والإحسان إلى وأوصى أيضا بإخراج واليهود من جزيرة العرب. وقال ا ل إ ح صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس إ ن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إ ب ر ا ه ي م خليلا ولو كنت متخذا من أ م ت ي خليلا لاتخذت أ ب ا بكر خليلا أ ل ا و إ ن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أ ن ب ي ا ئ ه م وصالحيهم مساجد أ ل ا فلا ت ت خ ذ ا ل ق ب و ر مساجد فاني إ ن ن ي أ ه ك م ع ذلك خرجه المسلم خرجه ف صحيحه عن جندب انهاكم الله رضي ل ل عنه ح في ا عن البداية للحافظ ا كثير رحمه ذلك ل ل ه ا لي أ خ يعمل بهذا الرسم الموضح أ ع ل ى ه ب ا ل ك ت ا ب ة ا ل ت ا ل ي ة قال المؤلف هذا مثال خاتم ا ل ن ب و ة يعني الرسم أعلى اعلاه ل النبي صلى الله ذ ي بين كان كتف ي ه وسلم ق ل ومن و خ ا ص فيما نقله أن من توضع ونظر إليه وقت الصبح حفظه حفظه في التلمذي إليه إليه إليه من المغرب ومن نظر إليه وقت المغرب ومن الصبح الله تعالى الله تعالى الصبح ومن نظر إليه في أول الشهر نقله أن ونظر نظر نظر وقت وقت وقت وقت إلى أول توضع يحفظه إ ل ى آ خ ر ه ومن نظر إ ل ي ه أ و ل ا ل س ن ة يحفظه الله إ ل ى آ خ ر ه ا من البلاء والافات ومن نظر إ ل ي ه أ و ل السفر ي ص و ر مباركا عليه و إ ن مات في تلك ا ل س ن ة يختم له ب ا ل إ ي م ا ن وقال أ ر ق م هذا و أ ر ض الله تعالى أ ن من نظر إ ل ي ه يصدق ا ل م ح ب ة و ا ل إ ي م ا ن ف م ر ة مره و ا ح د ة يحفظه الله تعالى من جميع ما يكره إ ل ى ان يلقى الله تعالى هل هذا صحيح يستحب أ ن يعمل به المسلمون ام هو باطل وبدعه يجب على اخي ترك العمل به م ك ت ورواه ب باطنها في الله وحده لا ش ي ك له ف ي ظ ر ه ابو نعيم وقال إ ن ه غير ثابت وقال في المورد إ ن ه حديث باطل وبذلك نعرف أن العمل بالرسم المذكور لا يجوز ويجب على من يفعل ذلك أن يتركه ويتوب وقع وثبت بالرسم ذلك العمل لا على يفعل إلى الله مما وقع منه وثبت في صحيح مسلم صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم يتركه نعرف أن من أن منه في صفة مما خاتمه صحيح حيث ر و ي عن جابر بن س م ر ة في باب خاتم ا ل ن ب و ة أ ن ه قال ر أ ي ت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه بيضه حمام التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نوم الرسول صلى على م حمام على الحصير سؤال رسول هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتفع به مثلا وهل إ ذ ا نام إ ن س ا ن على الحصير اقتداءا ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ي أ خ ذ حسنات أم ل ام جواب ا ل ح د لا ل ه وحده ل ل والسلام على رسوله وآله الإمام القيم رحمه الله فصلا في كتاب زاد المعاد فقال ينام على الفراش تار وعلى النطع وعلى الحصيل وعلى الأرض تار وعلى السريل ص وصحبه ا ابن كتاب زاد كان ينام تار تار تار تار تار رماله ة وبعد رحمه أذكر بين في ومن د انتهى ا ك ل ه ف م هذا يظهر أ ن ه كان ينام بعض الأحيان على الحصير و إ ذ ا نم ا ل إ ن س ا ن على الحصير بعض الأحيان قاصدا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيرجى له الخير وقد شرع الله سبحانه بالرسول في قوله تعالى كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لاقتداء لقد محمد شرع تعالى على الله سبحانه كان الله الآية الله نبينا لكم حسنة في في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر و ا ل غ ن ا ء سؤال يوجد حديث و أ ظ ن أ ن ه صحيح يروى فيه أن ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة جاء أبا بكر ثم أبا فقال ما أ خ ر ج ك يا أ ب ا بكر فقال ما أ خ ر ج ن ي إ ل ا الجوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ا أ ي ض ا ما أ خ ر ج ن ي إ ل ا ذلك ثم جاء عمر فقال له مثل الذي قال ل أ ب ي بكر و أ ج ا ب ه مثل جوابه ا ل أ و ل فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أ ب و بكر وعمر إ ل ى بيت أ ح د ا ل أ ن ص ا ر فطرقا بابه ثم ضايفهم ا ل أ ن ص ا ر ي وذبح لهم شاه وقدم لهم طعاما ثم انطلق إ ل ى بستانه فقطف لهم التمر منه وجاءهم به فلما أ ك ل و ا وشبعوا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله ل ت س أ ل ن يومئذ عن النعيم وهذا الحديث أظن أنه صحيح أيضا وهناك حديث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي والله ولكن هو أنه الله الله عليه أنه الحديث أيضا ثالث صاع سؤال أيضا السؤال صلى على أعلم صحيح حديث صحيح عند أعتقد أظن من بر سؤال أعتقد أنه صحيح أيضا والله أعلم ولكن هل هذا ي ت ع ر ض مع آ ي ا ت س و ر ة الضحى بقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وكذلك في قوله ووجدك عائدا ل وَهَلْ ً ا هَذَا فَأَغْنَى ه مِنْ بَبِ ه هُوَ و أ ص ح ب ه الله عليه وسلم ورجى الله عنه صلى وسلم هذا كان ورجى أن فاغنى ي أول ل ل فلما فتح الله تعالى على رسوله إ س ا م فتح ت لا يصلى عليه ويقول صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى على نبيه قال أ ن ا أ و ل ى بالمؤمنين من أ ن ف س ه م فمن ترك دينا أ و عائله ة أي عائلة فإلي ل ه ذ اي ص ح ح أم رسول الله صلى الله ع ل وسلم ي ه ك ا ن من أزهد ا ل ن ا ا س و أ ص ح ب ه ر و ا ن ا ل ل ل ه ع ي ه م أجمعين وعلي ح يحضرني د ي ث آخر رأى م ر بن ا خ ط ا الله صلى الله ب رسول صلى ل ع ه وسلم وقد أ ث ر الحصير في جنبه الشريف فبكى عمر فقال له ما يبكيك يا ب ن الخطاب فقال إ ن ي لا أ ر ى إ ل ا ما أ ر ى في بيت مال المسلمين و أ ر ى كسرى وقيصر وهما ما هما عليه من الشرك متناعمين ب ا ل ف ر ش الوثيره وانت رسول الله, من خلقه هكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا ترضى أ ن تكون لهم الدنيا ولنا ا ل آ خ ر ة فهل هذا صحيح أسئلة هل تنصب فيه ه ذ ا ك ل من د ا ب ا ل ز ه د و ام ان ض ع الدنيا والإقبال الدار الآخرة على أن أم هذا كان في أ و ل ا ل أ م ر فلما كثر المال واغتنى المسلمون من فضل الله تعالى أ ص ب ح ا ل أ م ر كما بينا وهل هذه الأحاديث إن كانت صحيحة مع سورة وهذا ما لا أعتقده. أفتونا بالجواب الصحيح؟ المولى جل وعلا جواب الحمد لله وحده هذه أعتقده لله الأحاديث الضحى لا الصحيح جل الحمد كانت تتعارض ما أثابكم صحيحة إن مع و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا تعارض بين ما ذكرت ل أ م ر ي ن ا ل أ و ل أ ن ه كان فقيرا ف أ غ ن ا ه الله كما هو نص آ ي ت ي ا ل ض ح ا ء الثاني أ ن ه مع ك ث ر ة ما أ ع ط ا ه الله وتحقق رضاه بما أ ع ط ا ه من الخيرات ا ل م ا د ي ة وغيرها كانت مسؤولياته تجاه أ م ت ه ومصالحها ا ل ع ا م ة و ا ل خ ا ص ة أ ع ظ م وبذله ونفقاته في ذلك أ ك ث ر من دخله فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما وصفه اعرابي بذلك لقومه في ثنائه عليه ومن ذلك ق ض ا ء ه لدين من مات وعليه دين وتكفله من مات عائلهم بتولي جميع شؤونهم من رعاية ونفقات بتولي قال شؤونهم عنه جميع من ثبت أنه أنا بالمؤمنين وقد أولى أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته رواه أ ح م د والبخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم أ ي م ا مؤمن ترك مالا فليرثوه عصبته من كانوا وان ترك دينا أ و ضياع ف ل ي أ ت ن ي ف أ ن ا مولاه رواه البخاري فلم تكن ق ل ة ماله أ خ ي ر ا عن فقر بل عن بذل وكرم وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد سؤال ل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم م س كيف كانت ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف كانت أ خ ل ا ق ه جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد كان خلقه ا ل ق ر آ ن كما وصفته ع ا ئ ش ة رضي الله عنها واستدلت على ذلك بقوله تعالى و إ ن ك لعلى خلق عظيم وكان سمحا مع أ ه ل ه حسن ا ل ع ش ر ة معهم يقوم بواجبهم في بيته حتى ينادى بالصلاه ة بقراءة القرآن وكتب الحديث والسيرة لتزداد معرفة وأننصحك وكتب القرآن الحديث ب لتزداد ولا تجعل همك كثرة الأسئلة فيما يمكنك معرفته بنفسك وبالله التوفيق تجعل الأسئلة فيما معرفته همك يمكنك كثرة بنفسك وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س قد قيل اول من اسلم من الرجال ا ب و بكر الصديق رضي الله عنه وقد وجدنا في صور المتوسط زيد أفيدون الجزء الرجال من الثاني إن من من بن حياة الصحابة في الجزء الثالث للصف إن أول من أسلم من زيد بن حارثة ابن في في للصف أسلم أول جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد الصحيح القولين الرجال الله النساء الصبيان الموالي حارثة وبلال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا أول أسلم علي وصلى على وآله وصحبه وسلم وصحبه محمد رضي خديجة زيد من من من ومن ومن ومن أن عنه بن أبو سؤال بكر هل وقع بين المسلمين والمشركين م ب ا ر ز ة في غ ز و ة تبوك جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لم يقع بين المسلمين والروم م ب ا ر ز ة في غ ز و ة تبوك و إ ن م ا صالح النبي صلى الله عليه وسلم ملك آيلة وأهل جربة وأذرح على وأذرح جربة ايل ل ج ه لهم م بيّن فيه ما لهم وما عليهم ونصيك بالرجوع إلى ما كتبه الكثير رحمه الله حول هذا الموضوع م بالرجوع الله هذا الجزء ا ا إلى ذلك حول ل كتبه ونصيك كثير في خ سؤال من وما علماء الموضوع محمد وسلم نبينا كتاب كتبه ذلك لتعرف تفصيل الموضوع. وبالله التوفيق البداية السيرة وبالله الله على نبينا محمد وآله وصحبه وصلى على وآله في هل صحيح ما يروى عن أ ب ي بكر الصديق أ ن ه قال يا ليت أ ب ا بكر كان ش ج ر ة قطعها ف أ س حطاب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لم يثبت عن أ ب ي بكر رضي الله عنه أ ن ه قال ذلك فيما نعلم لكن أ خ ر ج أ ح م د في الزهد عن أ ب ي عمران الجوني قال قال أ ب و بكر الصديق لوددت أ ن ي ش ع ر ة في جنب عبد مؤمن وهذا أ ث ر غ ي ر صحيح أ ي د ى ل أ ن أ ب ا ع م ر ا ن ا ل د و ن ي لم يدرك أ ب ا بكر ا ل ص د ي ق وخرج أ أ ي د ى عن الحسن قال قال أ ب و بكر و ا ل ل ه ل و ى د ي ت أ ان ي ك ن ت ه ذ ه ا ل ش ج ر ة ت و ك ل و ت ع ض د وهذا ا ل أ ث ر غ ي ر صحيح ل أ ن ا ل ح س ن لم يدرك أ ب ا بكر ا ل ص د ي ق و ب ا ل ل ه ي توفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ه ل ه و ص ح به وسلم سؤال هل صحيح ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ن ه قال لو قيل كل الناس يدخلون ا ل ج ن ة إ ل ا رجل واحد لظننت أنه أ ن انه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد يثبت لله على لم ع عمر رضي ا ل ل عنه أنه ق انا ل ذلك فيما ع ل بل م ه ذ لا يتفق مع ق و ة إ ي م ا ن وحسن ظنه عمر ب ر ورجائه ب ه فيه قصه ل ل ل ى ا على نسبت ب وصحبه ي ن ا محمد وآله و ل م قصة ن س لعلي أ رضي الله عنه سؤال أسمع من بعض العام بعض حكاية ح ي ت د ث وهي ن ن ع ا أقرأها لم ف ك ت ان ب أو أسمعها م ع الرسول م وهي أن ا ل صلى الله عليه وسلم أ ر س ل علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه إ ل ى مكان ما و ر أ ى علي في طريقه أ ش ي ا ء غ ر ي ب ة منها ا م ر أ ة حاول اللحاق بها ولم يستطع وجملا ثمينا في أ ر ض م ج د ب ة وجملا هزيلا في أ ر ض ربيع و أ ش ي ا ء أ خ ر ى ك ث ي ر ة ولما س أ ل علي الرسول عنها صلى الله عليه وسلم وقال الجمل الهزيل هو البخيل والجمل الثمين هو الكريم و ا ل م ر أ ة هي الدنيا أ ر ج و إ ف ا د ت ي هل هذا حديث أ م ح ك ا ي ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا نعلم عن هذه ا ل ح ك ا ي ة التي ذكرتها شيئا والأقرب أنها موضوعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وما جواب وحده أنها الله نبينا سؤال من هن أمهات المؤمنين على الحمد لله من هن هن محمد عدد وعن ا ا والسلام ل ل ص ة ل رسوله وآله ى وصحبه وبعد ه ع د د ت س ع وهن ع ا ئ ش ة و ح ص ة و أ م س ل م ة و أ م ح ب ي ب ة بنت أ ب ي سفيان و ج و ي ر ي ة بنت الحارث و س و د ة بنت زمعه وزينب بنت جحش وصفيه بنت حيي و م ي م و ن ة بنت الحارث وهؤلاء ازواجه التي مات عليه الصلاة والسلام وهن في عصمته. ومن ه ن في ص ازواجه امهات المؤمنين خديجه بنت خويلد رضي الله عنها وهي ام اكثر اولاده وتوفيت في حياته قبل الهجره ة و ب ا ل ل التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما وصلى على وآله وسلم وصحبه ورد محمد ومن اسخطها فقد اسخطني جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد لم اللفظ نجد حديثا بهذا اللفظ ولكن أروى البخاري بهذا ولكن روى أن قال بضعة أغضبها التوفيق وصلى الصحابه ل على وآله ه نبينا محمد و ب ه وسلم ل ص ح رضي الله عنهم سؤال هل من الجائز أ ن يذكر اسم أ ي صحابي فنقول عليه السلام بدلا من ا ل ت ر ض ي عنه جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد يجوز أ ن نذكر الصحابي ة وغيره فنقول عليه الصلاه ة والسلام فقد أخرج الإمام البخاري ا فقد في أخرج ب ك ت الصحيح باب النبي الله هل يصلى على صلى عليه غير والسلام س ل وقول م ل تعالى وصل عليهم إن صلاتك ه إن ك ن ه م ح د ث ن س ل ي ا حدثنا ابن قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ن بن عن بن عن حرب شعبة أبي بصدقته عمر مرة رجل عليه عليه وسلم أوفى أتى صلي صلى ف أ ت ا ه أ ب ي ب ص د ق ت ه فقال, الله فقال اللهم صل على آ ل أ ب ي أ و ف ى لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس ولا يستعمل مع ا ل ص ح ا ب ة ولا غيرهم ب ص ف ة د ا ئ م ة ولكن إ ذ ا فعل مع بعض الناس لكونه قدم ص د ق ت ه و ل أ س ب ا ب أ خ ر ى من علم وفضل من دون أ ن يتخذ ذلك ع ا د ة مستمره ة والأفضل أن يقال رضي الله رضي أن ع عند ذكر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم من قتله الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال إ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل شخصا اثناء الحرب هل هذا الشخص المقتول عليه إ ث م أ ك ث ر من إ ن س ا ن يقتله غير الرسول جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ورد في الحديث أ ش د الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة رجل قتله نبي أ و قتل نبيا و إ م ا م ضلاله وممثل من الممثلين رواه ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث ابن مسعود د وبالله التوفيق وصلى نبينا الله على م م ح وآله وصحبه و سؤال ل م أحاديث سئل عن لا ضرر ولا ضرر. سؤال ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أ ر ي د شرح هذا الحديث وما يستفاد منه جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلف أ ن يضر نفسه او يضر غيره ففيه دلاله على منع الانسان من التعدي على نفسه أو او غيره ويصلح ونوصيك والحكم للاستدلال به بمراجعة كتاب جامع العلم به ل ل ح ان ف ظ ا ب رجب في شرح في ه ذ الله ا ح د ي ث و ب ا ل ا ل تجاوز و وصل وآله وصحبه وسلم ف ي نبينا ق الله على الله إن محمد ت عن امتي ا ل خ ط أ والنسيان وما استكرهوا عليه ج ب ا ل ح ح م د لله و د ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد هذا الحديث رواه ابن ماجه عن أ ب ي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه والحاكم وسلم وقال الحاكم صحيح على شرطهما. وقال أبو الطبراني الكبير المستدرك رضي شرطهما كلاهما ابن عباس الله عنهما النبي الله الحاكم حاتم لا عليه صلى على يثبت عن عن في في صحيح نقله عنه الحافظ ا بن حجر في بلوغ المرام ورواه الطبراني في الكبير عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد الخطأ هنا ضد العمد والنسيان ضد الذكر والحفظ ومعناه أن الله تعالى محمدا الله لا صلى عليه وسلم في بألا يؤخذ أن أكرم أمته بأن أحدا نبيه منهم ضد ضد في ارتكب محظورا او ترك واجبا خطا أ او نسيانا لا يكون بذلك في حكمه ت ع اثما ل ى آ اما ب ا ل ن س ب ة لاستدراك ما ا خ ط أ فيه من الواجبات او نفيه وما يلزمه من اجل فعل المحظورات فذلك يرجع الى ا ل ا د ل ة التفصيليه ة فقد ي ل ز م بعض الاحكام كالدية والكفارة في القتل في خطأة واستدراك ما نسيه او ا خ ط أ فيه كسجود السهو وقضاء ا ل ص ل ا ة المنسيه وجزاء الصيد في الحرم او كفارته